و ا ل خ ي م و ا و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه أ ج م ع ن و الذي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 م ا يشعرون أيان يبعثون إ ل ه ك م إله و ا ح ء الله ذ ي ن ا بالآخرة يؤمنون و ب ل ق م منكرة وهم مستكبرون ل ا جرم أن ا ل ل يعلم ه ما ي س ر و ن وما يعلنون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 ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى أ ت ل ل الْقَوَاعِدِ ه بُنْيَانَهُمْ مِنَ ف أ الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل, عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو إ ل ه واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا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 ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن ساعتهم ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أ ل س ن ت ه م الكذب وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم أ ن لهم النار و أ ن ه م مفرقون ا ل ل ه لقد أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من قبلك فزين لهم, الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أ ل ي م وما أ ن ز ل ن ا عليك الكتاب إلا, الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه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 وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا. لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 ك موسوعه ا ل أ ن ا ب ي و ت ت س ت خ ف و ن ه ا ي و م ض ع ن ك م و ي و م الاسلاميه ا وأشعارها و م ا ء الله الحسنى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 واولئك َََِ هم ُُ الكاذبون ََْ من َْ كفر َََ بالله َِِّ من ِْ بعد َِْ إ ِ ي م َ ا ن ِ ه ِ الا َّ من َْ أ اكره َِ وقلبه ََُُْ مطمئن ٌَُِْ بالايمان ِْ إ َِ ولكن ََِْ من َْ شرح َََ بالكفر ُِِْْ صدرا ًَ فعليهم َََِْْ غضب ٌََ من َِ الله َِّ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 ولا تحزن ع ل ي ه م و ل ا تك في ضيق ل ن ا يمكرون إن ا للعلوم ه م ا ذ ا ل ا س ل ه م محسنون